yaa ay yehal zin amanu konu ancar Allah kmaa kaa l Gis bin mer Yemeni el Hawariyin kmaa kaa l Gis bin mer Yemeni el فَتُمِّنّ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَثُرَ الطّائِفَة فَأَيّدْنَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ